وعافنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما عطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت إنك تبطي ولا يبطى عليك إنه لا يذل من ولا يعز من عديت تبارك ربك ما تبلغنا فيه جنتك ومن اليطين ما تهون به علينا مصائب 국민 I'm Aast